I'm not وصدر في يوم قطعات الحرب تشجي مسمع وصدر الشاش يروي اضطوع صامد في صدره الفصدا لدوير الرعب يوم المعمعة صامت تحسابه عيا فإن قال ألفت السنة ما أرواعا يعشق الموتى اذا القوم ثنوا يطلبون العيش موفور الدعى يعشق الموتى اذا القوم ثنوا يطلبون العيش موفور الدعى قطاعات الحرب تسجي مسمع اسمع الشاش يروي ابوع صامد في صدره الفصدا لذاوي الرابي يوم المماعه همه في صدري ملتهب من هموم المسلمين المفجعة يتراء المجد في مقلته فيفيض الحزن يذري أدمع همه في صدري ملتهب من هموم المسلمين المفجعة يترى المجد في مقلته فيفيض الحزن يذري أدمع يا بنفس مؤمن مستبسل عزة الإسلام في الهيجة معاه إنما يرمي لنصر العجل أو فداء الدين يلقى مصرع إنما يرمي أصر عاجل أو في داء الدنيا القامصرع همه في صدره ملتيب من هموم المسلمين المفتع يتراء المجد في مقلته. فيفيض الحزن يذري أدمع رعف الجرحي وحيدا سبقا عمري العزم لا يرضى الضع ليس يثنيه عن العزم جيوش أو جبان قد ثار الزوبع رعف الجرحي وحيدا سبقا عمري العزم لا يرضى الضع ليس يثنيه عن العزم أو جبان قد أثار الزوبعة نصرة الإسلام في أعماقه يتبع الأثار ليس الإمعة يقتفي أثار جيل خالد. سقلي الدنيا الهدى والمنفعة يقتفي أثار جيل خالد سقلي الدنيا الهدى والمنفعة رعف الجرحي وحيدا سابقا عمري العزم لا يرضى الضع ليس يثني عن العزم جيوش أو جبال قد أثار من دماء قد نمات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 استحال الليل فجرا سطعا يرسم النصر خطوطا مبدعا قاقعات الحرب تشجي مسمعا وصدر الشاش يروي أضلع قاقعات الحرب تشجي مسمع وصدر الشاش يروي أضلع من دماه قد نمت أزهرنا وأغاث الروض حتى أينع